البيان الخامس في ان التزام الصلاه من اهم خصال الانبياء والصديقين وانها دأب الصالحين والربانيين واهم صفات اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين وقال سبحانه على لسان إبراهيم رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقال تعالى على لسان إبراهيم ايضا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقال تعالى في حق نبيه إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى يخاطب نبيه موسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ومثله قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال تعالى على لسان نبيه عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال جل جلاله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال عز وجل في وصية لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى في حق بني إسرائيل وغيرهم من الكفار وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله قال إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحفظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال دخلت على عمر بن الخطاب وهو مسجى أي من الطعنة التي يطعن عند مقتله فقلت كيف ترونه؟ قالوا كما ترى قلت أيقظوه بالصلاة فإنكم لن توقظوه لشيء أفزع له من الصلاة فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين فقال ها الله إذن ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى وإن جرحه ليثعب دما ومعنى يثعب يتفجر ويتدفق وأخرج مالك في الموطئ بلفظ آخر أن المسور بن مخرمه تدخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي يطعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما. ومن أعجب القصص التي تروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الأنصاري الذي بات يحرس المسلمين ليلا بغزوة ذات الرقاع حيث قام يصلي بثغر حراسته فراه رجل من المشركين فرماه بثلاثة أسهم الواحدة والآخر فجعل الدم يجري والرجل قائم يصلي ثابت في صلاته يتلذذ بتلاوة القرآن ولم يقطع صلاته وإليك نص الحديث مفصلا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فأصيبت امرأة من المشركين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا جاء زوجها وكان غائبا فحلف الا ينتهي حتى يهرق دما في أصحاب محمد فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلأنا ليلتنا هذا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار يعني أنفسهما فقال نحن يا رسول الله قال فكونوا بفم الشعب قال وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الانصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن أكفيك أوله أو آخره قال اكفني أوله فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل يعني المشرك فلما رأى شخص الرجل أي المسلم قائما يصلي عرف أنه ربيعة القوم أي حارس المسلمين فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائم ثم عاد له بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه فقال اجلس فقد أتيت فوثب أي المهاجري فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به فهرب فلما رأى المهاجري ما بالانصاري من الدماء قال سبحان الله ألا أهببتني؟ قال كنت في سورة اقراها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابع الرمي ركعت فأريتك ويم الله لولا أن أضيع ثغرا امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وعن أبي مليكة قال صحبت ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة فكان إذا نزل قام شطر الليل فسأله أيوب كيف كانت قراءته قال قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج والنشيج شدة البكاء فيا حسرة على العباد لو يدركون ما هذه الصلوات ويا حسرة ثم يا حسرة على شباب وكهول من ابناء هذه الامه تعددت بهم السبل من هنا وهناك وتفرقت بهم الاهواء وانغمسوا في التيه من كل صوب واضاعوا هذه الصلوات خشوعها ومواقيتها وجمالها فصدق عليهم قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا تلك آية فاصلة بين نوعين من الأجيال بينهما ما بين النار والنور من دلالة فللايه رهبة عظيمة لو تدبرتها اقرأها ها هي ذي كاملة فتدبر أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وأهمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولذلك فقد جعل الله الصلاة هي آية المسلم والعلامة الجميلة التي تميزه في مسيرة التاريخ النبوي فهي الفصل الذي لا يعرف إلا به والنور الذي لا يمشي إلا به وما مدح الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله بشيء كما مدحهم بما كانوا عليه من مداومة الصلاة قال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم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 وانما اكتسبوا صفتيهم الاوليين الجهاديه اشداء على الكفار والخلقيه رحماء بينهم من كونهم على صلاتهم دائمين بالليل والنهار وهو قوله تعالى تراهم ركعا سجدا الايه لان ذلك هو المعين الصافي الذي يتزود منه المسلم الصادق من حيث ان قوله تعالى تراهم ركعا سجدا فيه اشاره الى ان ذلك هو دابهم وحالهم المستمر في حركاتهم التعبديه اذ التعبير باسم الفاعل جمعا ركعا سجدا في سياق الفعل المضارع تراهم يوحي بصوره حيه لقافله المؤمنين وهم منخرطون في حركه الصلاه المتواتره من غير فتور ولا انقطاع سيرا مستمره حتى كان ذلك صفه ثابته لهم حيث ما تراهم تراهم ركعا سجدا